إلى الامام تقدم الى الجهاد فانتفره الى الامام تقدم الى الجهاد فانتفره يا شيخنا البغداد يا اميرنا يا شيخنا البغداد يا اميرنا زلت كفرا وفك سيرنا إلى الأمام تقدموا إلى الجهاد فالتنفروا إلى الأمام تقدموا إلى الجهاد فالتنفروا وحملت دينا واثقا ومصمما عملت دينا واثقا ومصمما فنصرت في أرض المعارك كلها إلى الأمام تقدم قد إلى الجهاد فلتنفروا إلى الأمام تقدم قد إلى الجهاد فلتنفروا